صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقاً ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا رسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبال فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ Kullu وَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاهَازِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوْنَ وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا وإن اصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله من ساق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبزوه وراء ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما أتوا يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.